تشاهدون الآن برنامج النبلاء مع الشيخ ابي اسحاق الهويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب انوار السجود ذكري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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد سعيد المسيب عنده أمير المؤمنين عايز بنته ورجل ثقير لا يملك درهمين وسعيد ده قبة المدينة مش عايز أقول قبة التابعين هو كان له أضراب فضلاء مثله عبد الملك بن وران أراد أن يخطب ابنة سعيد للوليد فأبى سعيد بن سيد ده كان هو بيدعو على بني أمي ومش عايز يسامحهم طب هيدي بنته للوليد طب ده الوليد ده مين؟ ده الوليد ده أمير المؤمنين وأي واحد يعني يعني يفتخر ويشعر بنشوة أنه هو ناسب أمير المؤمنين حتى على أله بقى له ظهر تلاقي واحد مثلا ساعات يروح يناسب واحد جامد أوي ولوه مكان والكلام ده علشان إيه؟ علشان يحميه يبقى له ظهر لسعلم يساير هؤلاء الطبقة ما كان يعني لهم نظير إطلاقا رفض ان هو يزوج الوليد وعمل حاجة بسرعة كده واحد اسمه كثير ابن أبي وداعة كان من تلاميذ سعيد مسيب وبعدين انت عارف الحلقات زمان ما كانتش كتير قوي يعني يعني مثلا ممكن تلاقي اللي بيحضر الحلقة بتاع مثلا 40-51 بتاع 30-51 مش زي, زي يمين احنا كده ممكن يحضر 30-40-50-100-1000 ده لا فكان يعني بطبيعة لقلة المجلس كان سعيد المسايد بيبقى عارف كل واحد إيه من الجلوس فكثير من أبي ودعدة غاب يوم يومين ثلاثة وبعدين ظهر فسعيد المسايد بيسأله بقول له أنت كنت فين بلك أكثر من يوم قال له والله ماتت مرأتي فاشتغلت بها بتجهيزها ودفنها والكلام له قال له هل استحدثت مرأة بعدها؟ قال يرحمك الله ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين بل لا أملك درهمين قال انا أزوجك ده سعيد اللي بقول قال أه وتفعل ذلك؟ قال نعم خلص وانتهى الأمر عدى مدة مثلا أسبوع أسبوعين بتاع الكلام ده وسعيد ما بتكلمش في المسألة خارج وكثير ما أبي وداع بروح يصلي في المسجد والتقل بالسعيد وارجع البيت وفيش حاجة في يوم من الأيام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 جاء على ذهن سعيد ابن فلان أو ابن فلان ابن فلان لكن سعيد مسايد خرج تماما من الذهن ليه؟ لأنه لم يرى أبدا بعد ما الأذان يؤذن إلا هو في المسدد لا تفوته أبدا الصف الأول ولا تكبيرت الإحرام ولا كم ذا منذ أربعين عاما فبيفتح لأسعيد مسايد وقف قال لعله قد بدى لك شيء رجعت في كلامك مثلا أو كده قال لا ولكني أعرف أنك رجل عزب عزب يعني ليس لك زوجة فكرهت أن تبيت الليلة عزبا وكاد بنته طويلة زيه كده يعني في نفس مستوى طوله بس كتوقفة وراه فإيه وإداله بنته وأجاف الباب خلفه وانطلقه إلى المسجد طبعا دي بالنسبة الكثير من أبي وداعا كاد زي ما تكون إيه حصله تلبن في دماغه لف مش عارف يعمل ايه فقعد يحد طوب على الجران ما هذا كان ايه عايز ينادلهم طيب ينادلهم ازاي فقعد ييجب طوب وتععد في الجران فقالوله ما لك الحقوني ايه سعيد ابن ساب عمل كذا كذا كذا كذا فذهب ونادوا لامه والكلام دهوت وقالت له ايه وجهي من وجهك حرام ان تقربها الا بعد ثلاثة ايام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 قال على خير ما يحب الصديق ويكره العدو ولما بدأ ي... كثير من أبي ودعي يخرج بقى عشان يعني يحضر مجالس العلم فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد هي دي والله البنات صح اجلس أعلمك علم سعيد زي بنت مالك الإمام مالك بنته كانت حفظ الموطأ وكانت تجلس خلف الباب فإذا أخطأ قارئ للموطأ كانت ترده وكان مالك يعرف أنها ضابطة حافظة لا يرد عليها قولها فهي بنت سعيد المسيب شوف كيف اختار سعيد بسه ده ده درس للآباء سعيد المسيب عنده أمير المؤمنين عايز بنته ورجل فقير لا يملك درهمين وسعيد دا قبة المدينة مش عايز اقول قبة التابعين هو كان له اضراب فضلاء مثله وكان في من من هو اكبر منه لكن سعيد كان له حظة وكان له حشمة لما يسيب امير المؤمنين اللي بيخطب ابنه بيخطب لابنه الذي صار أميرا للمؤمنين ويزوج رجل لا يمتلك درهمين وده كلام وصية النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقول لي ماذا ساد كان الدين عندهم مش مجرد نصوص مش مجرد كلام في كتب ما كانش الإسلام عندهم كده كانوا يتنفسون به يتنفسون بالإسلام يجي لهم الدليل يمرسوه على طول المسالة عندنا صعبة ليه بنقرأ كثيرا ولكن لا نعتني بأننا نأخذ أي معاني من الأحديث عن طبقة الحال لا هم كانوا إذا وصلوا شيء كانوا يترجمونه إلى عمل سعير مسيب نموذج لهذا الوالد الذي يفهم لماذا خلق عارف يود بنته فين إحنا كلنا كنا فقراء ما فيش واحد على الأرض ها؟ إلا كان فقيرا وأنا بخاطب أولئي الأمور العملين يغلوا في المهور والكلام ده وقول له أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا والكلام ده أنا بقول له بالله عليك ألم تكن يوم تزوجت مثل هذا الذي تقدم إلى ابنتك بل أقل ومع ذلك قابلك والد زوجتك أنت النهاردة معك إيه؟ من أصحاب الملايين ما فيش واحد النهاردة قاعد على الأساس اللي اشتراه في الزوج الأولاد لا نقل من شقة لشقة نقل من شقة البيت مثلا. نقل من بيت لفيلة والكلام ده أجدد الأساس والعفش والكام ده طبعا تتذكر هذه الأيام وتعرف ان لو لا أصلك النجيب ما كانتش البيت دي عاشب معاك هذه السنوات فاحنا بناخد من قصة سعيد وده اللي كان خطيبها مش واحد عادي ده كان أمير المؤمنين خطيبها لابن ولي العهد يوم يتزوجه لرجل لا يمتلكه درهمين هو ده الدين اللي يعمل كده ما يعملش كده غير الدين يعني عشان كده انا بأنصح دائما أن نقرأ سير العلماء ولما نقرأ سير العلماء من مرش مرور الكرام كانها حدوتة لابد أن نستل ونأخذ العبرة من قصص هؤلاء العلماء سعيد ترجمة الحياة طويلة وفلوه كلام جميل يعني أهم حاجة في ترجمة سعيد غير مواقفه كلامه الجميل القصص أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيمة في وركم الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين ياسيره الخلفاء والنبلاء عودي جدد في القلب أنوار السجود عودي اشتركوا <تصفيق>